ومن يسلم وجهه الى الله وَهُوَ محسن فقد استمسك بالعروه الوثقى ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروه الوثقى والى الله عاقبه وإلى الله I don't know.